وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا الرصد وان لا ندري اشد اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا